و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض رواسي ان تميد بكم وبث فيها, وبث فيها من كل د ا ب ة و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء ف أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج كريم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 وفصاله في عامين أ ن اشكر لي ولوالديك إ ل ي المصير و إ ن جاهداك على أ ن تشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ه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 واسبغ عليكم نعما ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى, ولا هدى ولا كتاب منير واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور و إ ذ ا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد, فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا إ ل ا كل ختار كفور يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود, ولا مولود هو جاز عن والده شيئا